قرار انا مش هحبك بحبك جدا ليه وعشان كده خدت قرار انا مش هحبك قلب المحبوبه على غلطاتك مغسوبه حاولت انت بس قلبي فرقات المحبوبة على غلطاتك او من نرجي راح واحقر معايا كله قطب قصارا وصاحب من نرجي راحي واحقر معايا كله.